وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱلَّذِى فَقَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلْنَا كَلِمَتَهُۥ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُهَآ أُو۟لَآئِكَ وَءَاذَا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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتقل بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أي يكون الناس أمته واحدة لجعلنا لم يكُر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرور عليها يتكئون وزخرفا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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعده المشرقين فبأس القرين ولي ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأن تسمع الصم أو تهدي العمى ومن كان في ظلام مبين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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين